وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أذعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم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 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا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 من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُؤِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَذُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَذِبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّئِن يَنفَعكمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ يَوْذُولُ أَنَّوْ بَدُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَا قَاتَلُوا إلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولم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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وارضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قَدِيرًا يا أَيُّهَا النبي قل لأزواجك إِن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرعك كنا سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر نعيمًا يا نساء النبي من يأت منكن بفاعشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط مِنْ طُنّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَحْمِلْ صَالِحًا نُوتِيَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ إِنِ التَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى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 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أعدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أعدا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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم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 يا أيها النبي إنّنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورًا وما ملكت يمينك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 وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفس النبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت. ايمان وغم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله وفورا رحيما ترجى تشاء منه وتؤوى اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أذنى أن تقر وَلَا ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يعل لك النساء من بعد ولا تَبَدَّلَ تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا نُبِيَ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا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 وُقَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْنَا فِي آبَائِنَا وَلَا أَبْنَائِنَا وَلَا إِخْوَانِنَا وَلَا إِخْوَانَ لَهُنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِينَ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتٍ وَلَا نِسَاءٍ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقُوا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 تانوا وإثم بينا يا أي غني كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي ذَلِكَ أَذْنَا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لا الام ينتحل المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونيد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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان غلوما جهولا